قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يذنب زندا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له